بسم الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا ضحا فلاتولوا الابعاد فلاتولوا الابعاد حسب الله معنا أم علينا حفظ الله بحرب إسرائيل وإسرائيل بمضرب في الكلام تضرب حفظ الله فقط تضرب الأخضر واليهاب هناك أهل سنة هناك يضربون مثل الجميع حفظ الله معنا أم علينا اثقروا لضعفاء اثقروا لمسلميكم اثقروا لنسائكم وأعراضكم اكهل الأولويات سطح الأولويات يقول بعدم تعديد وتكسير الجبهات فأصتم في وقت الأمة ليس تستعدتم فيه للطنوبة لكل في هذه الجبهات هل حفظ من المسلمين أم لا؟ من ضمن المليار ونصف مليار مسلم أمريكا وأوروبا تتحدث عن الشيعة والسنة على أنهم مسلمون ويريدون النكاية في الشيعة والسنة على قدم وثاق وعلى قدم المتاواة قطاوى العلماء تصد في مصلحة إسرائيل ونقول لعلماء إلى حينما تعلمون أن إسرائيل تبث فتواك طباح مساء ما المعنى؟ المعنى واضح يضربوننا بأقوالنا وثارة أخرى يضربوننا بأفعالنا ضربنا لفلاصيل يحظى بمظلة عربية من الرضا أو يضربوننا بسقوتنا أخ نشئ يضرب وأخوه سيد يقوم الظالم يؤدشه لو أخوه مش عارف إنه غلط ما كانشي فكرة فكفي تقوم عنه هو عارف إنه هو غلط أعطينا العدو الظالم الغادر الغاجر منطقا يحاور به بسبب تخاذلنا هل من قوته ان تخافون من حب شبابنا لا خف من فتنه خف لطرى في قلوب المسلمين الا تسالوا انفسكم لماذا حدث انفسكم وجدتم اجابه كذلك تخاذلوا كلتي على الصهودي امام اليهود وصمود الشيعة سرت بيقولوا يحارب من يحارب اليهود من قال فيهم القران اعدهم اجد اللاتي عداوه نجدن <تصفيق> ما الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرطوا أبي السرآم يقولون أن هم أشد الناس عداوة لو كان الشيعة على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى كيف كان يعاملهم لأبحث عن أناس مش بهول الشيعة الآن فوقعت على المنافقين المنافقين فيما يزن الشيعة المنافقون الشيعة مشاهدنا حكموا كفرهم ومن فا حكموا كفرهم الشيعة محسوبين على الإسلام من ضمن المليار ونصف مليار مصر المنافقين محسوبين على الإسلام ضل شديدوا ضغن على الإسلام وضل شديدوا ضغن على الإسلام هدي أوجه شبر ثلاثة إن المنافقين في الزوق الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يسر إخوانكم في تسجيلات الصديق الإسلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان حزب الله معنا أم علينا لفضيلة الدكتور محمود شعبان جزاغ الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأن محمدا عزده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فيا إخوة الإيمان والإسلام لقاؤنا اليوم معكم بأمر الله عز وجل بعنوان فقه الأولويات في الإسلام لقاؤنا بعنوان فقه الأولويات في الإسلام وسبب ذلك أننا رأينا أمتنا إلا من رحم ربي غاب عنها هذا الفقه في تعاملها غاب عن عوام الأمة الإسلامية فهم فقه الأولويات في الإسلام حتى وصل الأمر إلى بعض دعاتنا وأهل العلم الذين نحبهم ونجلهم بل ونجل التراب الذي يرشون عليه والسبب الرئيسي لهذا الموضوع هو فتوى صدرت من أسادزة لنا فضلاء وعلماء لنا أجلاء نحبهم ونحترمهم بل ولجل التراب الذي يمشون عليه فتوى صدرت من شيخنا الشيخ العبيتان الشيخ الجبرين في أرض الحرمين وتبعهما عليها شيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله وشيخنا الشيخ أحمد سالم حفظهم الله جميعا أساتذة لنا فضلاء علماء لنا أجلاء نجلهم ونحترمهم فضيلة الشيخ العبيكان أصدر فتوى بأن حزب الله الشيعي كفر وأنه لا تحيل مناصرتهم ولا الدعاء لهم ولا مؤادرتهم ضد العدو الغاصب المحتل إسرائيل اليهود الملعين عليه لعنة الله والمنائكة والنائك أجمال وشيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم يقول في شريط بعنوان حزب الله الشيعي وحصان تروابه يقول شيخنا الجليل إن حزب الله الشيعي يحرض القبهة الشمالية أو البوابة الشمالية للدولة النقيصة دولة إسرائيل ويقول أيضا حزب الله والعزة لا يريد خيرا للإسلام ويقول في شريطه إن حذر الله الشيعي يأخذ قضية فلسطين كحصان ترواذة بالنسبة لترواذة من الإغريقيين ما هو حصان ترواذة وما كالصف تقول الأسطورة الإغريق حاصروا ترواذة سنين امتوان فتأبت عليهم ترواذة فلجأوا إلى حيلة ماكرة خبيثة صنعوا حصانا خشبيا كبيرا ووضعوا له العجلات ليمكن من أن يساق ويتحرك هذا الحصان الخشبي وحسوه بالجنود وأوهموا الترواديين أنهم رحلوا وأن هذا الحصان رنج السلام وأستخدموا بعض المخوانة أوهم الخولة آل تروادة أن الجيش رحل وأن السلام حل وأن هذا الحصان تركوه رمزا بالسلام مع تحذير بعض قيادات تروادة إلا أنهم أخذوا الحصان وجروه إلى داخل ترواد إن همك آل تروادة في الزكر والعربة وبعد جنود الإغريق بردا ضئيلا عن فتح. فتح الجنود الحصان وخلطوا فوجدوا آلة وادة في تكر العميل ففتحوا الأبواب أبواب البلاد لمن فتحوا أبواب البلاد لجنودهم فدخل الإجريق فقتلوا الرجال من سبوا النساء والأطفال عرفت هذه القصة بأسطورة حصان ترمى هذا ملخص ما يريده الشيخ إن حذب الله الشيعي من وجهة نظر شيخنا وإستاذنا ماذا يفعل يستخدم قضية فلسطين لتنرير ثقافته وفكره الشيخ وشيخنا الشيخ أحمد سالم صعد المنبر وقال إنهم كفر وقال وأقسم بالله ثلاثا إن هناك اتفاقا بين حذب الله الشيعي وبين اليهود على قتل المسلمين فالسنة وهذا الذي يحدد ما هو إلا تنسي نقول وبالله التوفيق قضيتنا مع أساتذتنا الفضلاء ليست قضية جحة فتوى وخطئها إلا قضيتنا هي قضية توقيت الفتوى قضيتنا هي قضية توقيت الفتوى كفر الشيعة من أهل العلم والفضل من قال بذلك من قال بكفر الشيعة ليست قضيتنا كفرهم إنما قضيتنا توقيت هذه الفتوى لما خرجت في هذا التوقيت وباستثمار فقه الأولويات أصبت في مصلحة المسلمين أم صبت في مصلحة اليهود الملاعين نحن نعلم أن الحب درجات وأن البغض درجات لا يقول عاقل إنه يحل لمسلم أن يحب أحدا كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد يقول إنه ينفع يحب حد زي ما يشد لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفله وماله وولده والناس أجمعين ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الإسلام درجاء أعلاها لا إله إلى الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والبغض درجاء هناك أعداء محاربون هناك أعداء غير محاربين والقرآن يقول لتجدل أجد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يقول أشد إذن العداوة درجات وهؤلاء أشد الناس عداوة الحب درجات البغض درجات العداوة درجات المؤلاء درجات نسأل ونقول بفقه الأولويات من أخطر على الأمة الآن اليهود الملاعين أم أل الشيع المزعومين سؤال أولا يا شيخنا حينما تعلموا أن الفتوى تكررها إسرائيل في إعلامها صباح مساء إسرائيل تكرر الفتوى علمائنا بكفر الشيعة وبعدم مناصرتهم ولد دعاء لهم في إذاعاتها صباح مساء بما يشعركم هاي يشعركم أن الفتوى صبت في مصلحة الإسلام والمسلمين أم في مصلحة اليهود الملاعين وهنا نقول إن حبيثنا صلى الله عليه وسلم أخذ بثقه الأولويين ولنا على ذلك أجلة كثيرة وأظل أو أزعم أن شيوخنا قاب عنهم هذلك وجلهم وأحترمهم وهذه وجهة نظر طالب علم أو طويل بعلم ضئيل يبعث بها إلى شيوخه أساته انتبه يا حبيب رسول الميهب صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أول مقدمه من مكة إلى المدينة ناصبه اليهود العداء منذ قليل قلنا إن ربنا يقول لتجدن أشدنا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا عطف عليهم القرآن الشرك وجعلهم أصلا في العداوة مع كل ذات ومع ما قالته أم المؤمنين قطية بنت حييب أخطط فيما رواهم من شام تقول أول ما وفئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم المذيلة تقول جي أم المؤمنين وبين, وبين. حيي بن أخطب قائد ذلك قائد يهد للنظيم فقولوا كان أبي وعمي أبو ياسر لا يعدلان بي أحدا من أبنائهما فلقيني أبي وعمي ذات يوم وقد رجع أبي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوه يعني أبوها رجع من عند الله صلى الله عليه وسلم أول من نبي جزي للنظيم مش راح يسلم باح يتأكد هو نبي ولا أخو أبو ياسر بيقول له أهو هو؟ قال نعم أتثبته قال نعم التكت يعني أنه نبي قال نعم قال فما حالك معه قال عداوتي له إلى الأبد في أدلة لعب على إن اليهود أشد الناس عداوة من المسلمين ما فيش حبيبك النبي وحبيبك النبي أول ما نسل المسلم بنى المسلم بين المهجرين والأمطار أقام العهود والمعاهدات مع اليهود إيه ذا ما حاربهوش العدوة واضحة لكن ادرت ايه الشرك مفتوحة. مفتوحة جبلة مشرك مكة مفتوحة جبلة مشرك مكة مفتوحة, مفتوحة. مفتوحة. بدليل. بدليل أن مكة 13 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تحاول محاولة جازمة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما فكر في الهجرة صغنهم <تصفيق> زاد عداوتهم زاد باب عداوتهم مفتوح جبهتهم مفتوحة الذي صلى وسلم في التوصيد ده مش من مصلح في عدد الجبهات ولا يكسر الجبهات في وقت الامة ضعيفة عن سد جبهات وحيدة دولة وليدة لسة سدة كلام جميل عمل ايه افل جبهة اليوم بالمعاهدات مع عداوته منذ الليلة الاولى يبقى ده ده فقه الأولويات يقول بعدم تعديد وتكسير الجبهات خاصة في وقت الأمة ليست مستعدة فيه للصمود في كل هذه الجبهات <تصفيق> بل ستين عاكين لليهود ثلاث فرق بلق النقاع بلو المزير بلق قريب اللقاء النقاع لقضوا عهد الله وعهد رسوله بعد غزب البج بقصة المرأة عند ابن هشام في سيارته التي كشف عورتها فقام المسلم فقتل اليهودي الذي كشف عورتها فتجد بعد اليهود على المسلم فقتلوه فرحل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب آخر إلا بجنحهم بعد قد يتبذر قال تعلمون والله يا معش الله يهود أنزه طول الله إليكم صلى الله عليه وسلم فأسلموا تسلموا ولا يغرر لكم ما أنتم فيه فقالوا يا محمد لا يغرر لك أنك نقيت أجرارا من القوم في مكة فلا علم لهم بالحرب فوالله لإن حاربتنا لتعلمنا أننا نحن لا لما نقض بني قيل قاع قام إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح جبهته وعاربه بوحده ولن يحارب بني النظير ولا بني قرآ جبه جبه حتى جبه يهود لما فتح حارب بني قيل ما حرفش نسائش جبه جبه بل النظير لما حاولوا قتل رسول الله في الْخَنَّرِ ما الذي حفل حاربهم رسول الله ليس وحده بَلُوا قُرَيْضُ لما تَمَالَقوا مع الدنيا بأثرها على رسول الله في الخنبر فرحل إليهم وحدهم وحاربهم وحدهم إذا فق الأولويات أغنق ما بديه لما فتح على يدي بينقاء بلقي لقاء حارب بلقي لقاء بحرفش الكل ثم بني النظير بحرفش الكل ثم بني قريب هذا درس درس الأخر جل بذكرتي في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبحث عن أولاك المشبهون الشيعة الآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرى ماذا فعل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعل بس على المنافقين انتبه يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم علماؤنا يقولون إن الشيعة أي غلاة الشيعة أي ونحن لا نعارض كذلك للأمانة العلمية رجعنا إلى بعض كتبهم وإلى ما قيل عنهم وجدنا ما يؤيد فترى علماؤنا يكذيت أن تعلم أن إمام هم في كتاب الكافي يخبروا بأن الصحابة جميعا حرفوا كتاب الله إلا عليه ويحفظك أن تعلم إجماع الأمة الإسلامية من ثمثيه الصالح على أن من كفر الصحابة رتوان الله عليه مجمعين فهو كافر انتبه يقول إمام هم في كتاب الكافي لما مات رسول ميس المعصري في زعمهم أتى عليهم أبي طالب إلى أبي بكر بمصحفهم المزعون قال عليهم هذا المصحف الذي أملاني إياه رسول الله صلى الله عليه هذا المصحف أملاني إياه رسول الله صلى الله عنده المصحف كما في هذا الكتاب 17 ألف آيات 17 ألف آيات طبعا القرآن بتاعنا نحو اهل السنه 6000 وقدئ اتى بالقران الذي املاه علي رسول صلى الله صلى عليه وسلم هذا القرآن وجد فيه فضائح المهاجرين والانصار أم سيدنا عمر جاب سيدنا زيد بن ثابت قال له خذ القرآن ده نشيل منه فضاح المواجد من الأمصار قال له طب لما عني يطلع للقرآن اللي معاه أعمل إيه قال له الحل عندكم مش عندي الحل إيه لأتي العلي أم سيدنا عمر بزعمهم وزي سيدنا خالد بن الوليد إن يأتي لسيدنا علي بن أبي طالب ولكن ما هو عدي زعم زيدي. كلام ممجود لا يقبله عقيم ولا يقبله أقل دوله. الذين عزلهم الله في قرآنه ووزقهم الله في قرآنه لجرح هذا التجريح الكل يحرف كتاب الله اجعاء تحريف كتاب الله يتصادم مع قول الله إِنَّا نَحْنُ مَنْزَلْنَا الدِّكْرَى وِإِنَّا نَهُ لَحَافِظُمْ لكن هذا كلام طيب ونسبه أهل العلم إلى كتاب الكليم لكن هناك قراءات لكتب المشايخ سعقائب الإمامية لأحد مشايخهم هذا الرجل لا يذكر من ذلك شيء وأجدت في معتقداتهم ما يتنافع مع أهل السنة في الأسماء والصفات فكاد تكون عقيدتهم اعتذالية في يعني في تشابه كبير جدا أو توافق كبير جدا في العقائب في الأسماء والصفات بين النهين ونختلف فعم في الإمامة يقولون الإمامية والإتنى عشرية يقولون إلا النبي صلى الله على سيدنا علي وأن الصحابة ظلموا أن الإمامة في علي وفي الأئمة من بعده وأن الإمام لابد أن ينصبه رسول الله أو الإمام الذي بعده ويقولون بعصمة الأئمة ويقولون إلا لا لا لك أن تأخذ دينك إلا عن الإمام والذي يرد على الإباد الرد على رسول الله والذي على الإباد فاردنا على, على الله والذي يرد على الإباد يرد على الله عز وجل ويقولون بعصمة أئمة كلام كثير نخالفهم لكن بالأمانة العلمية الشهر الثاني ذكرهم في الملل والنحل فقسمهم بداية إلى خمسة فرق وقال ينقسمون بعد ذلك إلى بضعات الموافقين فرقة إلى بضع الموافقين فرقة لكن بيقول خمس فرق رئيسية الفسانية والإمامية والإسماعيلية والغلاء إلا هم يقول إيه ومنهم القريب إلى السنة ومنهم القريب إلى الاعتزال ومنهم القريب إلى الكفر وللأمانة العلمية هناك الشعاء الزايدية ومقرو أغلبه من يمن وهم من أقرب الناس إلى السنة الآن ومنهم الإمام الشوكاني وهو من هو في الفقه والعين من أقرب الناس إلى السنة وما من أحد دكت في عقيدة الإمام الشوكاني في حدود عيني والكرا آل. منهم القريب منا ومنهم البعيد ومنهم الخور قلنا إلا علماء لا يقودون بكفر هل امشي معاهم؟ والأولي مشايخنا رتحتم الفتوى بكفرهم وعينكم أدلة وقرأنا أدلة فوق أدلتكم تثبت صدق كلامكم اجتبطت صحة نسبتها إلى الشيعة طيب الشيعة كفر وهم من أشد الناس ضجلا على الإسلام لكنهم محسوبون على الإسلام أمريكا وأوروبا تنظر إليهم على أنهم مسلمون في فئة وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه القتاة؟ في؟ المنافقون كفر بنص كتاب الله واسمع إلى قول الله عز وجل يا أيه النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير هذه الآية وردت في كتاب الله من رتاة مرة في سورة التوبة ومرة في سورة التحرير بعد آية التوبة يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا إيه كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يلاه هذا كلام في المنافقين يقول القرآن فيهم أيضا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانهم ويقول أيضا ولا تصلي على أحدا منهم مات أبدا ولا تقض على قبره إنهم كثروا انتبه يا موح إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم عزقون بل إن ربنا في كتابه قال فيه ما لم يقله في المشركين فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نظيرة واشترط لتوبتهم ما لم يشترطه لتوبة المشركين فقال إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأصلحوا دينه لله شروف أربعة يبس أكثر من شروط في المشهر يبقى المنافقون كثر بنصف كتابنا محتوبون على الإسلام الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا عمر رضي الله عن الأرضاه أتريد أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه يا عمر أصحابه الناس حسبين المنافقين ضمن المسلمين أصحابه والشيعة محتوبين علينا الشيعة التي تقولون كفرهم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 شديد الضغن على الإسلام فعلا في, في توثق من التوقيتات الشيعة الرافضة تمالقوا واتتبقوا مع التتر ضد المسلمين الموحدين حدث هذا فعلا طيب والمنافقين شديد الضغن على الإسلام نجون في بالذاكرة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المصريين. السلام قلنا مرارا وتكرارا لكم يا طلبه العلم ان النفاق وجوده في امه علامه قوه فالامه الضعيفه لا نفاق فيها والنفاق ياتي في الدوله القوية دوله ضعفه لم نفاق انما الدوله القويه تنافق دوله القويه دوله ضعفه لم نفاق تنافق فلا ذكر للنفاق في عاشر اطلبه الا بعد غزوه تبوك دخل عبد الله بن ابي بن سلول وشعته الى الاسلام ظاهريا وابصر الكفره داخليا وكانوا شديد الضغن على الإسلام أول ناقص للنفاق ضد الإسلام بل قيلتها إلا حصل لما النبي رحى فرهم رحل عبدالله أبيض سبيل صلى الله عليه وسلم وأسخر يده في سيد برحمة صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أحسن إلي في موالي أربعمائة حاسر وثلاثلائة ذارع ملعون الأحمر والأسود تحصدهم في غدا يا محمد أحسن إلي في موالي إن امرؤ أفشى الدوائر ورسول الله لله صلح يقولوا ارسلني دخل اذا كده في جيب ترعي النابي عدد النبي الثيانة كده ارسلني يقول لن ارسلك ارسلني لن ارسلك حتى تأثن الي في موالي حتى عضب النبي صلح ورأه لوجه في ظلل اول مرة روح بيشوفه ايه في الادم توقير واحترام للنبي صلى الله عليه والسلام انتبه ان بغضب صلى الله عليه وسلم إن في غضب ماذا فعلنا؟ قال هُمَّد هُمَّد؟ آه مع أن القرآن مازل مفتح يا أيول الذين أمن لا تتبذوا لهودا والنصر أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يتولهم بكم فإنهم من إن الله لا يهدد الصلاة الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض ينتارعون فيهم في مرضاتهم في خيرهم في ذكر الشرعانهم يقولون لأخشى أن تشيفنا لا دائرة اللي هي قولة عبد الله بن عبيل النسلون اللي مرون أخشى الزواج فعات الله أن يأتي بالسكش أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أثروا في أنفس النادي فضحاهم بالقرآن وما يتولهم منكم فإنهم منهم يسارعون فيهم قلنا علماءنا قالوا أن الله كان يخاطب ظاهره ويصمع في تغلق للإيمان الحقيقي في قلب يمكن يجيب رجل الإسلام الموطن الثاني في أحد مكة تريد أن يحضر الله عليه وسلم بعد ذلك النبي عقد مجلساً استشارياً مع الصحابة نخرج لهم وننعذ كان رأي النبي نعذ رأي عبدالله ابن أبي مثال ليس موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما ليتسنى له الفرار والهرب رأي صغار الصحابة والشباب اليخرجوا إليهم وكان رأي الأغنبية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائهم خرج النبي العظ ووصل إلى نبي الفاتش الجيشان عندما تراء الجيشان رجع عبدالله ابن أبي مثاله سبس الجنش سبس الجنش كانوا 1700 والمشركين 33 قال إيه؟ <تصفيق> على ما نقتل أنفسنا قد سنع كلام الغلمان وترك كلاما دي العلم لي رجع بهذا السؤال لو العلم ليس حقيقية هذه العلم تسوقك إلى ما؟ إلى عدم التحرك من المدينة في أصل السبب اللي أنت بتقول رجعت على ساله السبب ذا كان موجوده أنت في المدينة خرجت ليه من أساس يبقى القضية ليست خوفاً وجبناً فقط إلا فوق الخوف والجب رغبة في توصيل المسلمين إلى ثم عدوه يريد أن يطمئن لأن المسلمين أصبحوا فين فكه عدوية يوصل المسلمين للعدو ويركع ومع ذلك بعدما رجع إنه رجع يوم الخميس من أحد بعدما حدث ما حدث يحد نصر مؤذر من الله للأمة ثم بخالفة الرماء ثم ابتلاءات شديدة وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاع الصحابة واستماتت الصحابة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس هذا حقوق كان عبد مجد يبيض كل جمعه والنبي قاعد على المنبر يوم كده يا معتصم المسلمين هذا رسول الله امامكم فانصروه واعزروه فجت جمعه دي بعد ما فض اش مرتين وقف كده والنبي على المنبر يا معتصم المسلمين هذا رسول الله امامكم فانصروه واعزروه فاستحضر اهل الطبله يشدوا كده ويسبوا ايه نسعدو والله اخذاك الله فلتسلم ذاك الاه ادي ثاني موقف المساء لم يُفتِلهم النبي صلى الله عليه وسلم ثالث موقفه أشد من سابقين النبي صلى الله عليه وسلم في أفد فقد المسلمون سبعين شهيدين بعدها بشهر و في عضل ونصارة فقدوا عشرة شهداء بعدها بأيام في بئر معونة فقدوا سبعين شهيدا يبقى كان مئة وخمسين المسلمين كانوا بعدما رجع المنافقون سبعمية فقدوا مئة وخمسين فضل في قضية بئر معونا سيدنا عمر بن أمية الضمري وهو راجع قتل الرجلين تحت الشجرة اللي كان معهم أمام من النبي صلى الله عليه وسلم ظل اللي هو بيأخذ طار السبعين من راح يقول للنبي قال له يعني انت ما أصبت وثرا وإنما حملتني وحملت ضعفاء المسلمين بيادهم فرح للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بل النظير يسألهم أن يعينوه في بيت هذين عجلي فقالوا نفعلوا يا أبا القاسم وصعدوا إلى أعلى الزر الذي تحت رسول الله سلم في أن يصعد كلب منهم ويقذف حجرا كبيرا على رسول الله سلم فيقتله عمر بن جبحاش أنا نعمل كذا ثمان الدمشق قال والله لا تفعلوا فالله لا يخبرني سيخبره ربه سبحان الله فقال انت عارك أني ربه هيعرفه وهيقوله فلما لم تسلم إلا هو الضغن على الإسلام نزل في جبريل بأمر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فرح للمنزه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأرسل إلى المدينة وأرسل إليهم محمد اللي مسلم وقال لا تساكنوني وقد أجلتكم عشرا فمن رأيته بعد ذلك منه منكم ضربت عنقه بذين قد أجلتكم عشرا ومن رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بذين اليهود, اليهود, اليهود رغم المقاتلة منهم يهود بل النظير سبعمائة ومعهم ما يجعلهم يثبتون في الحصون شهورا طوالا لكن الرعب دبت ألبهم وبذنب حكثهم ومشي بعث إليهم عبد الله بن أبيب مثلول يقول لهم لا تخرجوا فإن معي ألفين يقاتلون دونكم لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرا لكم والله يشهد إنهم نكاذبون لإن أخرجتم لنخرجن معكم هنطلع معاكم ولئن كتبتم لننصر لنقوم هنحارب معاكم القرآن بيقول فتا بي لئن اخرجوا لا يخرجوا لنقوم ولئن لا ينصروا لنقوم وشي حربوا معاهم ولئن نصروهم يعني إذا حربوا معاهم ليولولنا الأكبار ثم ليطارون لأيكم أشطرها فتا في صدورهم من الله المنطب ذاكا شديد على النبي والصحاب الأمة الإسلامية فانت توقيت مش أهل حرب جديدة سبب اليهود وقال يا محمد لن نخرج ابعلا بدلا الذي توعده ولا بد ان ينفذ وعيده ومش اهل الكتاب ممكن بني قريظه يساعدوهم ولا فيني يساعدوهم لا اني ما ينفعش يهدد يبقى كلام كتب تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش اليهم وضرب الله موت الشاهد ان المنافقين كانوا لا سببا في ضرر عظيم على المسلمين إلا أن المسلمين لما ثبتوا نجاههم الله وعصرهم الله موقف المنافقين في الخندق وتخزينهم للأمة الإسلامية وقول أحدهم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا محمد يعدنا تنوز كسرى وقيفر وأحدنا لا يأمن غائطا الواحد فينا خيط رحيم الحمام ويرك واضح موقفهم في غزوة بني المسطلق أوضح في بني المسطلق حدث خلاف بين جهجاه مولى سيد عمر وثنان رجل من الأنظار فتصايحها فقال هذا ينا المهاجرين وهذا الأنظار تجتمع الحيال إلى أن رحل إليهم وخفضهم وأفكتهم حصلت مشكلة بين المهاجرين الأنظار لأنبي زكيتهم صلى الله عليه وسلم هنا عبد الله بن عيد مسلوب يقول إيه بعد؟ أنت عمالت كده؟ بيجمع أهل المدينة والله لو قطعت عنهم اللفقه لتحولوا الى غيركم انما مثلنا ومثلهم كما قال الاول تم من كلبك ياكل والله لان رجعنا الى المدينه ليخرجنا الاعذ منها الاجل يقصد بالاعذ نفسه ويقصد بالاجل حصول بتاكله المستحق الله اكبر بلغت المقام النبي صلى على يد غلام صغير راح عبد الله عبيد اللي كان في محاضره بعنوان النفاق بين اليوم والبين المحضرة لأبل المثاة بعضوان النفاق بين اليوم والآمن شرحنا القصة بتفاصيلها هنا نأخذ لن نستجيله بك انتبه يا حبيب الرسول ليس الله يحلق فيك يا والله ما حقا يا رسول الله لا يشعر إن بعمل فيه إن بالشيء الوحيد اللي عمله حرك الجوش في عز الظهيرة في وقت ما كان يتحرك فيه ليجغل الناس عن الكلام وفعل الحدث الناس مش في عز الولعة ما ألمدت الأرض إلا ونام لسه مخلص الشاعة عبدالله ابن ابيض وصلون من المشكلة اول مراحل مدينة اشتغل في قصة الافك اعلى رد فعلي للنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال يا معسر المسلمين من يعذرني في رجل بلغني اداهم باهلي اعلى رد فعلي للنبي ضد المنافقين شفاء الامان عندما جاءت فتيه يخرجوا من المدينة ابن عبد الله بن عبد الله بن ابي ذلول اوقته على باب المدينة وقال والله لن تدخل المدينه حتى ياذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا انت الدليل ورسول الله صلى الله ولم يدخل الا بعد ان اذن له رسول إيه الله صلى الله عليه وسلم شفعوا باليمان يروح ابن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرد ق أبي فمرني بقله ولا تأمر غير أن ييبله فإني أقااف أن تمر غير فيقلعببي فساول للبن أن أبصل قاتلة أبي فأكول قتللت مسلمة بكات الله أ استثمر النبي طورة إابن إية وتقل الرس لب والكب قال لا بلؤصل إليه ما تبيين الله أبر لا بلسل إليه ما نام أعلى رب تعمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عبد الله بن أبي بن سلوب ورحل إليه رسول الله سلم ليكفنه في ثوبه وليصلي عليه وعمر يناجع رسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنه ملاك إنه رأس النفاق والنبي صلى الله عليه قلت علي إن ربي قال لي إن تستغفر لهم سبعين مرة فلين يغفر الله لهم ولو علمت أني لو زدت على السبعين لقبل لفعل وكام كفلوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بالبخاري ومسلم وفعلا كفله النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال أحد الشرار إني النبي بيرد جميل سيدنا العباس عام للنبي لما نزف رضي الله عنه كان دادين فما في السبن فعله غير سب مين عبد الله بن أبيض نسلو فكان بيرد الجميل وصلى عليه من فاصلا بعد منازعة عمر فعلا النبي كفنه وصلى عليه إلى أن نزلهم عز وجل ولا تفل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون إني كفنه وصلى عليه في تفسير هذه الآية لكثير يروي كل روايات هذه اختصة عن عمر بن الخطاب رضي مع الأمقاوة وخصة أساس عكب خير ومسك ابن الكثير أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالأبل المنافقين ولا بحربهم وما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معركة رد المنافقين في وقت كان معاوهم من في الخلق كانوا معا في بني المصترك كانوا معا ما ردش المنافقين منه الله سلم اللي عملوا نبي حاجة واحدة بس صلى الله عليه وسلم لما مان أخبر سيبنا حذيفة بن اليمن المنافقين لهدف تربوي تعلموا ذلك الهدف التربوي من مقولة عمر لحذيفة أنجدتك الله يا حذيفة أتماني لك رسول الله في المنافقين عمر. عمر. عمر يا مسلم من أعز الله به الإسلام يرحل إلى حزيفة من اليمان ويقول أه حزيفة أنشدتك الله أسماني لك رسول الله صلى الله في قناة قيم فيقول حزيفة اللهم لا ومن أذكي أحدا بعدك بعد اليوم انت به أموحكم عمر من أعز الله به إسلام عمر الذي إذا دكر دكر العد يخشى على نفته من النفاق اللهم سلم سلم يا الله. وكان عمر لا يصلي على جنازة إلا إن كان حزيف يصلي لا سيدنا حزيفة يصلي يصلي ما يصليش أولي بأبا مستبعنا بأبا وكانت جنازة ذات يوم دخلت جنازة جدنا سيدنا حزيفة قوة فدخل سيدنا أمر حتى يصلي كسيدنا حزيفة أرث يعني يقوله ده مش تبعنا ما تصلي اتعلمت من يومس قالوا النفاق شديد الظل على الإسلام رجبة شديدة في النكاية في ضد الإسلام رجبة في إزالة الإسلام من الوجود تعالوا نركع كذا لأوجه الشبه الشيعة مشايخنا حكم الكفرة والنفاق حكم القرآن بكفرة الشيعة محسوبين على الإسلام من ضمن المليار ونصف مليار مصر المنافقين محسوبين على الإسلام بدليل قولة النبي صلى الله عليه وسلم لما سيد نعمر بقول دعني أضرب عنقى في قصة ضليل مختلف قال لا يا عمر أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه موت جدني سيدنا عمر النبي بألم وحصلت قصة ابنه بيقول له إي رأيك يا عمر لو أذرت بقتله آل ذات لرأي مثله ألوف وألوف أما الآن فلا فقال عمر كلمته المشهورة علمت والله أن رأي رسول الله خير من رأيي ونحن نقول والله علمنا أن رأي رسول الله لنا خير من رأينا لأنفسنا الله أكبر إن نبي صلى الله عليه وسلم بيقول له دون علينا مسلمين يقال ان محمد يقتل اصحابه والشيعه محسوبين عليهم المسلمين يقال للمسلمين بيقتلوا بعض ادي اوجه شبه ثلاثه ونص بالخبر وبالدعه دول شديد الضغن على الإسلام وشديدوا قتل الاسلام مين دول محسوبين على الاسلام ومين محسوبين على الاسلام ايه اللي عمله النبي الله عشان نتعلم منه لم يقتل احدا ولم يحارب احدا اتعلم تقي الاولويات بيقول يا مسلم مش, مش وقت مش ونقول لعلماء حين ما تعلمون أن إسرائيل تبث فتواكم طبعا مساء ما المعنى <تصفيق> <تصفيق> ثم أمر آخر حزب الله بحارة إسرائيل وإسرائيل بتضرب في الهنان بتضرب حزب الله فقط تضرب الأخضر واليابس. هناك أهل سنة هناك يضربون مثل الجميع اتأروا لضعفائكم اتأروا لمسلميكم اتأروا لنسائكم وعراضكم قطية. لا بد أن نتفضل للأرض حذب الله شيعة يحارب اليهود اليهود بيغضب يضربوا لبنان كلها فيها كلنا ولا ما فيها وبعدين يا نشيخنا طب لبنان فيها شيعة طب في بسطين ما فيها الشيعة سبح كم وثبنا كلنا فلسطين 14 يوم في الدك بدون أدنى عربي لدرجة من اليهود تخاطبهما على ظلمه وظلفيه وطغيانه فيقول درجنا لفلسطين يحظى بمظلة عربية من الرضا دول الجيور كلها موسيقى دليل ان احنا صحيح اخ مسلم يطرب واخوه ساد يقوم من ظالم يؤدشه لو مش عارف المغلط مكانش سكين سكتي تخوب على المهوة عارف انه غلطي اعطينا العدو الظالم الغابر الغاجم منطقا يحاور به بسبب تخازلنا وبعدين حدثني سبحان الله يقول العلماء هنا خيفين من سطرة حسن نصررنا في قلوب المسلمين العمى فتنت به ليه مسلمين ما سألتش نفسكم اليوم شيخنا ما يأخذ ذكنا أنا سألت لك وجدت إجابة سهلة كده تخاذل السلة على الصمود أمام اليهود وصمود الشيعة وذهبت نظر قاصرة من طويل العلم صغير أسوقها إلى أساك ذاته حتى كما قال العقلاء عدو عدوي صديق حتى لو كنا إنه كذا وكذا بالقول يحارب من يحارب اليهود من قال فيهم القرآن إنهم أجد الناس عداوة للمسلمين بل جعلهم أصلاً عداوة وعظف عليهم آل الشر بحرب من اليهود قد <تصفيق> في القرآن بيقولوا إنهم الناس عداوة والسنة بشكل فيما رواه الإمام ومسلم في الصحيح عن الوريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تكون مقتلك بين العربي واليهود كلام <تصفيق> جديد <تصفيق> الحديث ده أوراد الإمام مسلم في باب الفتن وعلامات الساعة يعني إيه؟ يعني الحديث بيقول إلي قيام الساعة والقرآن بيقول إنهم أشدوا الناس عداوة يبقى المعنى إيه؟ عداوتهم إلى قيام الساعة في شديد نسيب طول ونذهب نتحجبها التالية إيش <تصفيق> لما نسيب جابها الأول لما خلش في التالية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبد نقتضي بمن برسور الله صلى الله عليه وسلم عبدنا ثم قضية الأخرى الموطن موطن حرب وتتالب للناس على أمة الإسلام ولا شك أن علماء ما قال لا بد أن تفرق الأمة بين أسس الاجتماع حال سلامة الإسلام والدعوة للإسلام وحال الزبع للإسلام وانتهاك محرمات المسلمين أسس الاجتماع في التلم شيء وفي الحرب شيئتين ففي الحرب يترخص فيه ما لا يترخص في غيره ويبدو فتح الأولويات والمصالح المرسلة كل ذلك لا بد أن يكون له موطن في العقل قبل الفتوة لك هذا العقلاء هل أول طيب لا يحل لنا أن نقاتل تحت راية العمية صح قال أهل العلم وأظن ممن قال ذلك الأمام الثلاثين إيه؟ لا يحل لمسلم أن يقاتل تحت راية عمية جاهلية أو غير إسلامية لكن إن اضطر إلى ذلك فإن كان القتال ضد مسلم لا يحل له بطريق أن يقاتل مسلم فإن كان القتال ضد كافر أو عدو ضاغم على الإسلام له أن يقاتل ويضح حليته ونسأل الله إن مات أن يموت يوم يموت شهيدا بتصريح إياته هذا ما قاله أهل إليه أنا أسأل لو أمريكا وأوروبا آنت على الإسلام دلوقت بكل طوائف وجدت كل الشمالية والسين أنا هذا أسمعيكم يمتع وجد عشر روح روح رو. أدركت الله haram alayni al-nuhla yaqul al-shamaliya illi la arafu rabbina wala ara anhu wala fee ma'ani yaqul hada la yak fik thiqah al-lahda thiqah al-tawqit illi kabeer tab ya'ni billi enta wash'a wala yansah tab yaa sayyidi fardi yaa akhi al-habib ahad farsi binqul illi al-tawqit bi ألا تعلمون أن الدنيا بأسفلها تتناقل الخلافات بيننا على أنها طوائفة واحدة أو طوائف مختلفة من دين واحد تتعارب إذ رأيتك إن فرق النصارى معبا بينها من الاختلاف وعدم جواز التزاوج بينهما يتقاربون الآن فلوصل الأمر إلى ما لم يتخيله مسلم من أجل المصالح فرأوا اليهود الآن من صلب المسلم الله أكبر التقارب بين الديانات الأخرى يحدث من أجل الانتباه على أجل الإسلام والمسلمون متشردمون وغاب عنهم تقبل أولويات عندما ذهبنا الى داعش يخدم الا تعلمون 20% من مصر يذهبون اغلب من تارق صوفي والقطب بوتايت يتفقون مع الشيعة فيما يزيد على 7% من العقائد يشعر الله يا اخي سبحان الله وجهة نظر أن التتوى وإن كانت صحيحه ليس هذا توقيتها كانت الكلمة يجب أن توجه إلى حكامنا تحركوا من الأجل ضعفائنا ليس هذا توقيتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من السطمة أن نعدد الجبهات ليس من السطمة ذلك يا مسلمين يا موحدين يا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبدادت شعبيته وستزيد ما دمنا متخاذلين ما دمنا ناكظين كل ذلك يحدث وسيحدث لا بد أن نتحررك وانظر ماذا تقدمون للإسلام وانظر يا مسلمين يقولون بكفر الشياء انظر إلى المسلمين السلمة وانظر الى طالبة العظم الذين يحضرون للمشايف الشيخ ذا بيكفر دا. والشيخ ذا بيقول ده بتاعتك فيه والشيخ ذا بيقول ده مرجئة وده وده معتد للفكر وده أشعاري وده ايه يا مسلمين ما الذي شرى يا دعاة الاسلام واحدوا صفوفكم فإن الأمر جلل وعزة الله وجلاله الأمر جل الأمر جلل أهل الاختلافات يتفقون ونحن ديننا دين الجماعة لما تنتفر ملخص وجه النظر إلى علمائنا وإلى أساتذتنا الفضلاء أن الفتوى وإن كانت صحيحة فإن هذا ليس توقيتها ليس هذا توقيتها يا مؤمنين يا موحدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسرى هذه الأمة أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويزل فيه آل معصيته ويعمل فيه بكتابه وتدة نبيه صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه اللهم وبحمده نشهد أن لا إله إلا أن تنستقفك ونتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات شركة صديق للإنتاج والتوزيع الإسلامي ذا القهرة خلف الجامع الأزهر أخيكم حسين أمين تليفون بيرو 52 قام بعمل المنتاج والمصدر والمقدمة هندسة صوتية سعد محمد كامل تليفون بيرو وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته